مقوله الهادي محمد نقولها والله يشهد مقوله الهادي محمد نقولها والله يشهد علي علي خير البشر ومن ابى فقد كفر علي علي خير البشر ومن ابى فقد كفر استعد للجواب بالصلوات على محمد وآل محمد اي مقوله الهادي محمد اسمع اول شيء احفظ احفظ بارك الله الهادي محمد نقولها والله يشهد مقولة الهادي محمد نقولها والله مقولة الهادي مقولة الهادي نقولها والله يا شهاد علي, علي خير البشر ومن ابى فقد كفر علي علي مقولة الهادي, مقوله الهادي محمد ما شاء الله نقولها والله مقوله الهادي محمد نقولها علي علي علي خير البشر ومن أبى فقد علي علي ومن أبى أين استمع تصريح وافي من رسول الله الأغار من رسول الله هو ضحى به المعاني وخالد بطول الدهار خالد بطول بها الحديث الحق تبين والعدل بان وظهار والعدل بان قال ابو الزهر محمد قال ابو الزهر محمد حيدرى خير البشار حيدرى اي هذا حديث متواتر بصدقه يرويه جابير من صادق جاء الأثر ومن أبى فقد كفى علي علي خير البشر ومن أبى فا مقولة الهادي نقولها نقولها والله مقولة الهادي مقولة الهادي محمد علي علي علي خير البشر ومن أباه علي علي أي حدر الكرار فضله وضحه ما ينكير وضحه أي وضحه ما ينكير وضحه آدم بإسمة وسل لله وذن بن لله وذن نوح صارت بسفينه نوح صارت بسفينه بين امواج الخطار بين ام هلا ه بين امواج الخطر بين ام ومنتو حيدر, ومن حيدر الموج من تحت السقار الموج من تحت أي هو الصراط المستقيم به نجامس الكليم هو الصراط المستقيم به نجامس الكليم وجور فرعون اندحر علي علي وجور فرعون اندحر ومن أبى فقه أي مقولة الهاد محمد نقولها والله مقوله الهادي مقوله الهادي محمد نقولها علي علي علي خير البشر علي علي هو من ابى اي علي علي علي علي علي علي علي بعد علي علي علي اي من هو بالغزوات حاز علينا سرعه عليه ما من هو بالغزوات حاز علينا سرعه عليه اي ومنه خل الباب للعسكر جسر ومنه بالميدان ابدا ما يفر عليه عليه ومنه بالميدان ابدا ما يفر او من هول ولي من هول ولي علي, علي علي علي او من هول ولي من هول ولي اسمعني اسمعني بارك الله بك بارك الله بك الى خادم الزهراء الاستاذ زيد علي العبدي ذكره علي عباده اطلب منك فقط بس كلمه علي علي علي علي اذا انت تعبان انا وياك متعبان ابيات الختام ان شاء الله واسالك الدعاء علي علي علي علي, علي. او علي علي علي علي اي منه باب الخالق وفارس مضر علي علي اي منه نفس المصطفى خير البشر منه عن فضل اجت تحكي الصور علي علي ومنه الوصي منه الوصي او علي علي علي, علي او علي علي علي علي اي من هو كفر ومحبتك يقين اي من هو كل المرسلين اي من هو يا شيعه امير المؤمنين اي من هو يا شيعه امير المؤمنين او من هو علي من Oh <laughs> <laughs> <laughs> yeah. تجارة تجارة تجارة بحر فضلك على الدنيا تجارة وباشرك المحبشيعي تجارة تجارة حبك يا أحبك يا علي أشرف, أشرف تجارة تجارة وتطفي بالحشر تصفيق نار السرية بحري ما ولكن, ولكن, ولكن إن شاء الله أخذناك بها الهوستين شاء الله, الله وأسألك الدعاء شاء الله شاء الله. أقول دقيت انا اسمك على الدلال دقيت ولك احلى نغمه ووتر دقيت اسالك يا قلب كم اسال لك يا قلب كم مره دقيت بسم حدر علي هاي المسيه بسم حدر علي هاي المسيه بسم ايوه علي هاي المسيه حب بسم, بسم, بسم علي هاي المسيه بسم بسم بسم ولم ولمنا إلى خادم الزهراء الأستاذ سيد سعد الذبحاوي ولمنا ولمنا جمعنا حبك الطاهر ولمنا ولمنا وذكرك زالك الهم ولمنا ولمنا الأبون هالفضل يرجع ولم ولم الغذون المحبه الحي دريه الغذون المحبه الحي دريه